وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُصْطَرًا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُصْطَرًا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ك ك آياتة لقوم يسمmaون